ا ل و نواصل ج ه الثاني حالا ا ل يبدأ ق ر ا ء ة في ق ص ة عبد الله بن ح د ا ف ه قال ف أ م ر به فصلب و أ م ر ا ل ر م ا ة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو وفي رواية وجاء وهو هو يلوح وعرض عليه به فألقاه عليه يعرض دين النصرانية فأحميت بأسير المسلمين ينظر عظام أمر أمر بقدر ببقرة فأنزل من نحاس من فإذا فأبى فأبى ثم ثم ف أ م ر به أ ن يلقى فيها فرفع في, البكرة فرفع في البكره ليلقى فيها فبكى فطمع فيه ودعاه فقال إ ن ي إ ن م ا بكيت ل أ ن نفسي إ ن م ا هي نفس و ا ح د ة تلقى في هذا القدر ا ل س ا ع ة في الله ف أ ح ب ب ت أ ن يكون لي بعدد كل ش ع ر ة في جسدي نفس ت ع د ب هذا العذاب في الله ه أنه سجنه ومنعه الطعام والشراب ثم أرسل إليه وفي الروايات والشراب ولحم خنزير فلم أياما خنزير ي بعض بخمر ب الطعام أرسل ر ثم ق ثم استدعاه فقال م الملك منعك أن ك أ ت فقال أ ا إنه قد ح لي ل و ن لم أكل شمتك بي فقال الملك فقبل ا الملك ل ف ق ر أ س ي و أ ن ا أطلق ق ف ا ل و ت ط ل ق معي جميع أسار المسلمين أسار قال نعم قال فقبل ر أ س ه ف أ ط ل ق معه جميع أ س ا ر المسلمين عنده فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي رأس رأسه رضي يقبل الله الله حدافة وأنا فقام الله عنهما على كل مسلم فقبل عنه عبد أن بن حق أبدأ قال العماد رحمه الله تعالى رحمه وكذلك م المشركين ا كان بلال رضي الله عنه يأبى على رضي وهم يفعلون به الأفائل حبيب ت ى على إنهم ليضعون ويأمرونه أن صدره العظيمة الصخرة الحر في يشرك شدة ا ل ل ه ف أ ى عليهم أعلم عنه يقول أحد أحد ويقول والله لو أعلم كلمة لكم لقلتها الله وكذلك هي أغيض لكم منها لقلتها رضي وهو منها وأرضاه أحد أحد ح بن ي ب ب زيد ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنه لما قال له م س ل م ة الكذاب أ ت ش ه د أ ن م ح م د رسول الله فيقول نعم فيقول أ ت ش ه د أ ن ي رسول الله فيقول لا أ س م ع فلم يزل يقطعه إ ر ب ا إ ر ب ا وهو ثابت على ذلك قلت فهذا حال أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لقوا من المشركين من شدة الأذى فأين هذا من حال هؤلاء المفتونين الذين إلى الباطل فيه وأقبلوا قال الله تعالى ولو دخلت عليهم وما هذا سارعوا وأوضعوا وأدبروا وتوددوا وداهنوا وركنوا وعظموا ومدحوا فكانوا أشبه بما فيه أشبه أقطارها فأين من من من من شدة ثم سئلوا ا ل ف ت ن ة لاتوها وما تلبثوا بها إ ل الا يسيرا س ن أ ل ل تعالى الثبات على الإسلام ونعود به من مضلات الفتن المعلوم ل ه به ظهر منها ونعود ما وما ا بطن من ومن المعلوم أن ذ يسيرا ن أ ل ل م وآمنوا و ا ا ن ب ب صلى الله عليه وسلم لولا وبما جاء به لولا أنهم ب ت أ و من المشتكين دينهم آلهتهم لما تصدوا لهم بأنواع الشرك وبادأوا تصدوا الأذى وأهله وعيب بسب وذلك ل أ ن ه م أ ع ل م و الامه ا أ م ة ب ل ل ح ن ي ف ة و أ ع م ب ا ل ت و ح ي د قد كما ك قال تعالى ا ن ت لكم أسوة حسنة ف ي إ ب ر ا ه ي م واعلمهم ل ذ ي ن م ه إذ ق ا و و ا ل ق إنا بالتوحيد ر ء منكم ومما تعبدون من تعبدون دون ا ل العداوة والبغضاء ه كفرنا بكم وبينكم بيننا وأبدا وبدى ح ى ت ؤ م ن ا بالله و د ه ا ل آ ة ثم إنه قال في رسالته فمن إنه رسالته قال بالكفر في شرح ص ر وارتد وطابت نفسه بالكفر فهو الكافر ا وطابت فالجواب يقال تعداده هذه الثلاثة تدل على جهله بنواقض الإسلام فهو تدل نفسه أن هذه جهله على لان كل واحده من هذه الثلاثه يكفر شراح الصدر ا ل ب صاحبها ر الآخرة الدنيا فقال ا على بأنهم ذلك س ت ا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين القوم ف إ ذ ا استحب الوطن أ و المال أ و ا ل أ ز و ا ج أ و ا ل ع ش ي ر ة أ و المساكن أ و ا ل ت ج ا ر ة أ و غير ذلك من أ م و ر الدنيا وترك ل أ ج ل ذلك ما وجب عليه من ا ل ه ج ر ة والجهاد فقد تناوله هذا الوعيد كما اقترفتموها ومساكن ترضونها أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه والله لا يهدي القوم الفاسقين قال المفسرون في قوله تعالى ولكنه واتبع هواه وزهرتها وأثرها ومرضاته هو أخلد إلى الأرض واتبع هواه أي مال إلى الدنيا على الله الواقع هؤلاء القلب الذي اطمأن بالإيمان كان من اطمأن هذا أي فإذا طاعة فما هذا مع وجود ما ينافي ذلك من اثار الدنيا و ا ل ط م ا ن ي ن ة إ ل ي ه ا والرغبه فيها وترك ما أ و ج ب الله تعالى عليه لاجلها أ ج ل ه ومن ادعى ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان قال الله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة تعملون ما الامتحان عملكم عالم فينبئكم بما كنتم تعملون ثم إنه قال وما إنه ادعى قال الله تعالى الله الغيب قال ليس إلى فيه فسير كذبته أ س في بلده ل إ حماية لنفسه وماله وولده أن نقول هذا هو المحذور وماله فالجواب هذا الأكبر لنفسه وولده نقول أن هو وقد ا الأعظم الذي ثبت الوعيد براءة كان لهذا ل عليه فلو ذ ن ب ثبت في آية ف ه نفسه الله بها أو بأشياء أ معرفة لما لم اعتذر عن نفسه بأشياء لم يعذر ح ا الله, بها من خلقه فلو أحب الله على ما سواه من لما خلقه فلو على أحب أ ثبت ر م ح ة النفس والمال والولد عليه وقد ث ب في ر و ا ي ة أ ب ي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أ م ر الله ن ب ي ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم ب الى ه ج ر ة إ ل ا ل م د ي ن ة فمنهم من يتعلق به أ ه ل ه وولده يقولون ننشدك بالله أن ل ا تضيعنا فيرق عليهم ويدع و الهجره ا ة فأنزل ل ل ا تعالى عرفت تحت بالعدو كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين إذا عرفت ذلك فلا يخفى أن أهل نجد في هذه الحادثة صاروا أصنافا فالصنف الأول دخلوا تحت حكم هذه الآية لما ابثلوا قل إلى قوله ذلك أهل أخلدوا إلى يخفى إن أن نجد حكم الأرض يهدي هذه هذه في و رضوا بالمقام معهم وتحت أ م ر ه م فتركوا ما وجب عليهم من الفرار بدينهم و م ف ا ر ق ة عدوهم إ ث ا ر ا لدنياهم ه وداهنوا أولئك الأقوام وخدموهم وأعانوهم وتقربوا إليهم بما لم يحبه الله ولا يرضاه بلا قصر ولا إكراه الصنف الثاني وهم أشد نقضوا عهد وآووهم وظاهروهم ونصروهم م المقام الأقوام بما لم الإسلام المسلمين المهاجرين بالشتم وأحبوا أولئك وتقربوا ولا ولا نقضوا واستجلبوا العدو الأوطان ونابذوا والسب وألبوا أشد بلا الصنف الثاني إلى العدو ل قسر ع ي وصارت م س ب ة من هاجر هي ديدنهم وسفه المسلمين واستصلحوا بزعمهم حالهم ظنا منهم أ ن ه لا ط ا ق ة ل أ ح د بهذا العدو أ و أ ن أ م ر ه م سيستقر في جميع البلاد النجديه ة فظل س ع ي م آمالهم أمره يعلمون منهم إقامة بين أظهرهم ولم يتبين منهم ما تبين من قسمان مستطيع للهجرة وغير مستطيع والله أعلم بحالهم وخابت والله ولكن وهؤلاء وغير والله غالب الناس لا الصنف الثالث الصنفين بين يتبين تبين على حصل للهجرة أكثر وهؤلاء لم يظهر في العلانيه ما يستدل به على السريره بل ربما ظهر منهم كراهه الباطل والفساد والمعاصي وهم على خطر والله اسال أ ايمن على الجميع بالتوبه ة النصوح ص ل لهم فتنة صاروا فيها فرقا فعسى الله فتنة فيها أن صاروا فرقا يتداركهم وأن يتوب عليهم إنه هو التواب وأن فعسى برحمته يتوب فهم الذين ث ب ت ووجدت ا ل على الأهوال م يمكنوا منهم ركوب في ركوب عدوى وصبروا م ولهم الثبات على الإسلام والاستقامة على الإيمان من واستقام ي في التوفيق ع على على تعالى على من ثبت واستقام وصبر على أذى الخلق في طاعة الأحوال الله لنا الثبات والفضل الخلق الحق وبالله نسأل لله أذى وصبر و و ثبت ج لعالم الحجاز ومفتهم ي ا ل إ م ا م محمد بن أ ح م د الحفظي فصلا نافعا فيما وقع من ا ل ف ت ن ة وقعة بالحجاز بعد وقعة بسل المعروفة هامش سبل تحريف وهو و ا د خصب من أ و د ي ة الطائف لا يزال يحمل هذا الاسم إ ل ى اليوم التقت فيه جيوش ا ل د و ل ة ا ل س ع و د ي ة ا ل أ و ل ى مع جموع البائس المخذول محمد علي باشا غير الذي بين وفيصل القيادة تلوي شيء ينظر المقامات للمؤلف الدرر السنية جزء التاسع صفحة المجد بيشر نشر الدرر أنه التنافس بن فانهزمت وعنوان بن الله قواتهم بسبب عبد سعود تستطع التاسع الصمود لا المقامات المجد على لم على للمؤلف صفحة جزء الجزء الاول أ و و ل صفحة 370 م جرى في الافتتان الدين تلك المدة من الافتتان عن ذ ك ر أن ا ل ه أطفأ ومنهم ل ا د ي و ل ك ن قد حصل في تلك ل في ا د ة ا ل من ا عظام ا ض ي هي ة أمور أكبر ل ذ و وأعظم ب بلغ الآثام ا ل قد ش ي طعن ا فيها بمراده ممن كان ن ممن ي د ي الإسلام م ه منهم من كره ما أنزل الله ا ما أن أنزل من في كتابه شراء الدين ومنهم من من في طعن ذلك و أ ب غ ض ا ل إ س ل ا م والمسلمين ومنهم من ظاهر ووالى على طمس اعلام الموحدين وقد أ أعدادها أعمال الجاهلية وأفعال المشركين. ومنهم من استهزأ وأعان أو أو ر المشركين ورسوله رضي ا ا إحياء الجاهلية بالله وآياته ورسوله والمؤمنين ومنهم الرضي بذلك وعزم عليه بنفسه أو ماله أو لسانه د و ومنهم ومنهم وعزم و عليه بنفسه من من من بذلك ورد الوعيد الشديد في من أ ع ا ن ولو بشطر ك ل م ة في قتل مسلم فكيف ا ل إ ع ا ن ة على حرب ا ل إ س ل ا م والمسلمين ومنهم من تخلق و اشاع ت ص ف المنافقين الدفين بأخلاق وأبرز أ الدائي ما كان يكنه من الدفين. ومنهم من يكنه الكذب و ا ل أ ر ا ج ي ف ب ق و ة العدو وضعف أ ه ل ا ل إ ي م ا ن فرحا ا بذلك شامتا بالمسلمين ومنهم من ظن بالله ظن السوء ب أ ن ه أ د ا ل العدو واضمحل ما كان من النصر والتمكين ومنهم من نقض بيعته ونكث ونكث صفقته واستبدل الرخيص بالثمين وهذه ا ل أ م و ر كلها جرت بغير اكراه ولا تعيين وكل واحدة في ثم قال ف ا ل إ ن س ا ن أ ع ر ف بنجاسته وطهارته و أ خ ب ر بمعصيته وطاعته وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبربك عليك رقيبا ولعلك أ ن تقول هولت ا ل أ م ر ف أ ق و ل بل ا ل أ م ر أ ك ب ر مما حسبت و أ ك ث ر مما سمعت وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وذكر ا ل أ د ل ة على ذلك ثم قال قال حق السنن الله الله الكوفة واحد إنما على حق فيما أهل مسيلمة على وفي مسعود بكفر رضي مسجد أن بن عنه عبد حكم قال وسكت الباقون ف أ ف ت ى بكفرهم جميعا فلا ي أ م ن ا ل إ ن س ا ن أ ن يكون قد صدر منه ك ل م ة كفر أ و سمعها وسكت عليها ه أيها أيها فروعه عنه عنها ا فالحذر الحذر أيها العاقلون والتوبة التوبة أيها الغافلون فإن الفتنة حصلت في أصل الدين لا في فروعه ولا في الدنيا فيجب أن تكون العشيرة والأزواج والأموال والتجارة والمساكن وقاية للدين وفداء عنه ولا يجعل الدين فداء عنها ومقاية ونحو تكون فإن أن للدين حصلت ذلك أصل يجعل ل في في في فيجب ق ا ل تعالى قل إ ن كان اباؤكم و أ ب ن ا ؤ ك م و إ خ و ا ن ك م و أ ز و ا ج ك م و ع ش ي ر ت ك م و أ م و ا ل ا ق ت ر ف ت م ه ا وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه والله لا يهدي القوم الفاسقين فتفطل لها وتأملها فإن فضلا وتأملها تلك لها الله أوجب أن يكون الله ورسوله والجهاد أحب من تلك الثمانية كلها فضلاً عن واحدة منها أو أكثر أو شيء دونها مما هو واحدة مما أوجب يكون أو أو أن أحب أكثر أحقر من عن شيء فليكن الدين عندك أ غ ل ى ا ل أ ش ي ا ء و أ ع ل ا ه ا والتوبه ة أ م اهم ل ل أ أ م و و و ر ا انتهى ا ل ق ص و د من ك ل الامور م رحم ه ا ل ه ت ع ل ل ى هذا ا إ ا ما م أبصره ا الذي جعل في كل زمان من يقول الحق ل لله جعل كل يقول ح م من د في ي و ش د الهدى إلى واولاها ل ص د ق ت ن د ف ع ع ب م ه حجج ل ل وتلبيس ل م ب ط ي ن ا ا ج ل ي ن ل لها لا لها إلا بتوفيق الله وفضله م نعمة من يقوم فما ف فيا نوفق بتوفيق ت يستطيع و وإحسانه ن ن أن ي بشكرها ذاك و أ م ا هذا المغرور المسكين و أ م ث ا ل ه ف إ ن ه م خاضوا في غمرات الافتنا... الافتتان و ا ط م أ ن ت قلوبهم إ ل ى أ ه ل الظلم والعدوان و أ ك ث ر و ا التردد إ ل ي ه م والمسير إ ل ي ه م طوعا واختيارا وتعرضوا لما في أ ي د ي ه م من حطام الدنيا سره وجهارا فأين القلب بالإيمان إذا كان يجري مع الهوى في ن فما وأمثاله حال هذا ا أشبه ب ل ل الضرب الأربعة الذين ذكرهم العلامة بن القيم رحمه الله وهم الذين لهم نصيب من قوله تعالى ث ا أوفروا ن من بن نصيب من ي ذكرهم رحمه وهم ويحبون ان يحمدوا باتباع م ه السنه والاخلاص وهذا يكثر في من ا من البدعة العّسُّ بينها ح�وَام عن lodمَنline و و وفي أ م المعترض م ا ا قول ل ت ر في وصف نفسه في تلك اوامر ل ل للمناهي عامل ل ح ا هاجر ا ة أنه أ ب ف ه ذ ا في غاية التناقض و ا ل م ك ا ب ب ر أقر ة فقد ق ل ذ ل ك كان بأنه في إ ق ا صابرا م معهم ت ه ع لا ى م ينوبه منهم من المهاون والخسائر فإذا كان في إ ذ ا كان ف عدادهم وفي وطاعتهم ومعونتهم سوادهم بالمال وفي ف ر ب أن ه ذ ا كله من الاله م ن ه فهو ي في, أو في أوامر و أ ئ ك الخلق لا في ذضل ل في الحق وكلامه ناقض بعضا بعضه فإن العامل وكل هذه الامور وتعظيمهم قد اسجل الله في كتابه على فاعلها بالوعيد الشديد وسلب الايمان وحبوط الاعمال ل والله د الترهات ومن ت ا ا وأنابوا ا ب و إلى ل ع السر والخفيات ا ل ك خ يهاجر ر ل م م و أ قوله فلاك والله فلاك المسلم ل ه عندنا ا ا م في أ ألا ق و تعجبون ل ا إخواني من هذا ا من م ل سبيل ك مسكة تركها ي وأيم يقول يدعي ويقصرها أين ن من أدنى من من رأسا الله لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل يدعي الهجرة له عقل على ه ذ عقله عن قوله تعالى قوله ل و ا ذ ن هاجروا في ي س ب الله ثم قتلوا أو الأرض ماتوا وقوله ومن وسعه يرزقنهم مرارما لا يرزق الله رزقا حسنا وقوله ومن يهاجر في سبيل الله سبيل في يجد في الأرض كثير、وسعة. وقوله يا عبادي الذين آ م ن و ا إ ن أ ر ض و ا س ع ة فاياي ف ع ب د و ن كل نفس ذائقه الموت ثم إ ل ي ن الينا ترجعون إ ى غ ر ذلك م ل آ ي ا ترجعون ا ل م ع ف ة ب ا ل ه ر ومفارقة ة وثوابها وأنها الانتقال من الأوطان والمساكن ومفارقة الأهلين والإخوان الانتقال الأهلين من ط في ة الله م فالمهاجر م ر ض ا ت ه هجر أهل لمفارقتهم عنهم فيه فيه بدينه الكفر يرى منكرا والمعاصي والانتقال إلى محل لا فيه منكرا ولا يسمع فيه باطلا تحيزا يسمع كما دل عليه الكتاب و ا ل س ن ة والعقل و ا ل ف ط ر ة وعليه المسلمون قاطبه ة فما أ ش ب هذا الرجل في صرف الهجرة عن حقيقتها تأويلهم حقائقها أرادها الله مهاجرا الله مرضاته والأهلين بلاده الله ورسوله الله الجهاد الرجل الشرعية بالباطنية الملاحدة في تأويلهم الشريعة على غير حقائقها التي أرادها الله من العباد قال العماد بن كثير في الآية الأولى تعالى ابتغاء الأوطان والخلان وفارق بلاده في الله ورسوله ونصرة دين الله ثم قتلوا على سبيل صرف غير كثير يخبر خرج وترك ونصرة في في في في في في دين أي عن عن من بن من ثم أ ومن ا ا ت حتى و أ ف ه م من غير ق ت المعلوم فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء ل ا ج ي ل قال كما ت ا ى ن من يخرج ب ي ت ه ه م ا ج ر ا إ ل ى الله و ر س و ل ه ثم ي د ر ك ه ان ل على الله م م و وقع و ت فقد أجره المعلوم ا ل ب ض رسول و ر ر ة أن الله صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه هاجروا عن م ك ة ويا افضل البلاد و أ ح ب ه ا إ ل ى الله ولحقوا ب ا ل م د ي ن ة امتثالا ل أ م ر الله وطلبا لمرضاته وعداوه لاعدائه إلى قوله ألم تكن أرض الله تكن واسعة فاولئك ه ج ر ا فيها م هذا الوعيد عسى الله ان يعفو عنهم وما سموا مهاجرين و إ ن كانوا معذورين يقولون القرية وليا الآية واجعل الظالم أهلها لنا لدنك ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من هذه فسبحان الله ما أ س ر ع هذا الرجل إ ل ى ا ل خ ط أ والخطل و إ ن كان لا يعذر ب ا ل إ ق ا م ة إ ل ا من جمع هذين الوصفين فما عذر م ر ئ صبر على المهاون والخسائر و م ش ا ه د ة المعاصي والكبائر وهو وما وجب وفيه كله عذره عليه حرمه على على تعالى ذلك الصبر لما الله مفارقة ما في قادر ترك لكن هؤلاء ف ر ح وقد ا بما المحال عندهم من و ن من الخيال وتركب من ن ع ع و ألفوه وتركب ا بما الخيال هذا إيثار ما ه سواه م ما على وقد يرجح ح م م ل ذلك على أن أ ي بالباطل به بل ولا لم لم ويرتضيه ومن وقد يأمر ينهى يقره ينفيه ي ر منهم عنه أ ه ل الشرك والمعاصي على الموحدين وهذا مما يبتلى, وهذا مما يبتلى به أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والمعافى من عافه من إ ث الله ر أمر دنياه ع ى أخرى وهذا هو ا و ا ق ع بعض من ؤ ل ا ء وقد ذكر أ ئ م ت ن ا من أ ه ل ا ل س ن ة رحمهم الله تعالى أ ن ه وقع من أ ن ا س في زمانهم وقبله لا يبلغ هؤلاء معشر ما عندهم من الفهم والعلم ولا حول ولا قوه ة إلا ل ل ا ب و ح س ب الا ل ه ونعم ل ل ولقد أحسن من قال يقضى على المرء ليس و ك ي يقضى في أيام يرى أحسن محنته حتى يرى حسنا من ما بالله ح س ن و ا ب باستحسان ص ي يغتر ر لا ؤ ل وأمثالهم ا ما ء ركبوه من باطلهم وزينوه ولا بتركهم الحق واستهجانهم له و ل أ ه ل ه ف إ ن الله تعالى ميز الخلق ب إ ر ا د ا ت ه م و أ ع م ا ل ه م و أ ق و ا ل ه م وبين الصادق من الكاذب وتدبر كتاب الله وتفكر في آ ي ا ت ه وحججه وبيناته ولقد أحسن من قال شعرا فالحق شمس والعيون نواضر وأما قوله قال فالحق لا إلا على العميان مسلما فهو الكافر أحسن شمس من ومن شعرا كفر تختفي فهو فالجواب أ ن ه ما من أ ح د إ ل ا وهو يدعي ا ل إ س ل ا م لنفسه ولكل قول حقيقه ة وقد ذكر ر شيخنا ح م الله تعالى تعريفا جامعا لأصل الإسلام قال وأصل دين الإسلام وقاعدته أمران الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحرض والموالاة الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليض في ذلك والمعادات والمخالف أنواع لأصل وأصل له على ذلك ذلك فعله ذلك وحده فيه تركه فيه وتكفير وتكفير عن شريك دين في في في من من ف أ ش د ه م م خ ا ل ف ة من خالف في الجميع ومنهم من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك ومنهم من أ ش ر ك ولم ينكر التوحيد ومنهم من أ ن ك ر الشرك ولم يعادي اهله ومنهم من, ومن من عاداهم ولم يكفرهم ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغض ه ومنهم من أ ن ك ر ه ولم يعادي اهله ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم ومنهم من كفرهم وزعم أ ن ه م س ب ة للصالحين ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره ومنهم وهو أشد الأنواع أشد خطرة من عمل ل ب ا ترك و ولم ح ي ي د ع ف فلم قدره ر من يبغض ت ه يكفرهم ومنهم ولم من ترك الشرك وكرهه و أ ن ك ر ه ولم يعرف قدره ف ل م يعاد أ ه ل ه ولم يكفرهم وكل هؤلاء قد خالفوا ما جاءت به ا ل أ ن ب ي ا ء من دين الله انتهى كلامه رحمه الله تعالى فيقال لهذا المسكين تفطن في نفسك هل أنت داخل في هذه الأنواع تفطن نفسك أنت رحمه هل هذه في في إن كنت فيها ف من ا الإسلام ويقال أيضا أسلمت لك م حتى يثبت هذا الذي كفرك واجهك بالتكفير فإن ثبت من شخص معروف فينظر من ثبت شخص هل وافق الحكم المحل أم ل ام فإن وافقه فالعتراض على ن حكم ب ا لا د ل ل لم ي ي وأن و ف كفر مسلما فهو الكافر فيقال لك صحيح نسبة هذا القول إلى قائل معروف يحتج بقوله ويكفينا في في صنفها الحفاظ ق قلنا قولك القول قائل بقوله قبوله الحكم المحل جواب ثاني مسلما هذا إذا كان له وجود في دواوين الإسلام التي الحدي لك إلى له أهل صحيح يحتج من من عن نسبة وجود فان لم تجد له أ ص ل ا بهذا اللفظ فكيف تحكيه جازما به وما ومن أو عدو وليس قوله وليس ومعنى قوله يحور وهذا وعيد خصومهم نعم فليتأمل العلماء لم كان فلا الاحتلاج الصحيح دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار حار قال الله تعالى قال إذا كذلك كذلك كذلك يكن كذلك ينهض أن إنه ظن أن بذر عليه عليه لن في أي شديد به ثبت رجع قد والكلام إ ن م ا هو على أ ف ع ا ل و أ ق و ا ل تناقض ا ل إ س ل ا م ف إ ن ل ل إ س ل ا م نواقض مذكوره ة في ف كتب ا ل لأرباب المذاهب الأربعة المذاهب وغيرهم، فمن وقع في م ن وقع ف شيء منها ح كتب م ب ر د و و ي ر الفقه ج ع ا ح ق إ فإن ن النصوحة تاب توبة النصوحة وهي التي استكملت شروط التوبة له فإن الله تعالى الله وهي شروط له، ي ب توبة التائبين ل صحت إذا ن م م منهم من صالح الأقوال والأعمال والأحوال ما وظهر الأقوال والأحوال صالح يدل على ذلك، ك م الا ق ا ت ع ل ل ى إ الذين ا تابوا و أ ص ل ح و ا واعتصموا بالله و أ خ ل ص و ا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا ل ل المؤمنين ه أ عظيما فإذا فدلت في هذه هذا المذكورة الأمور الأربعة ظاهرا وباطنا فدلت الآية على أن هذا لا يكون مقدما على أحد من المسلمين ولا يتولى شيئا من أعمالهم ولو صحت بشرطها المذكورة في الآية حصلت أحد صحت على على يتولى ولو توته أن من من يكون وقال أ ع ر عنه على ما يقع منه لأن الله تعالى, ميز عباده بالفتن كما قال تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال تعالى أَمْ حَسِمْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا و ا ل آ خ ر ه ذلك هو الخسران المبين وهذا الضرب من الناس ينبغي أن منازلهم التي أنزلهم الله الضرب الناس ينزلوا التي كما قال تعالى أفنجعل المسلمين أفنجعل كالمجرمين ينبغي من أن على ذلك كما ورد في الحديث أو فمن لم أهل ل يحب ا ت وقد ح ي والإيمان ويضغض د البدع والضلال أهل ف نقض أوثق عور وقد عورا لإسلام جاءت ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل آ ث ا ر بالتحذير من أ ه ل البدع والتغييب في هجرهم والبعد عنهم فمن ذلك ما لك في كتاب السنة ذلك رول لالكائي رجل فاحذروا كتاب أتاه فدله على مبتدع فقد غش الإسلام الدخول وصاحب ا ل ب د ع ة لا ت أ م ن ه على دينك ولا, تشاوره في أمرك ولا تجلس ش ا ولا و ر أمرك ه في ت إ ل ي ه فمن جلس إ ل ى صاحب بدعه ة أ و ر ث اورثه ل ع م أ خ ج اللالكائي عطائم خراساني قال ما يكاد الله أن يأذن لصاحب يأذن عن بدعة أن أ بتوبة و ا ل ذ العمى كثير عن ا س ل ل ف و ا فلو تتبعناه لطال الجواب إذا عرف ذلك فلو قدر أن رجلا تتبعناه عرف أن من المسلمين إذا قدر قال في أناس قد أناس بأمور في تلطخوا نص العلماء على أنها كفر مستندين في ذلك إلى الكتاب والسنة الكتاب كفر ذلك في إلى غيرة لله ومن ك ر ه ل ا الله يكره م ت ل كفر الأعمال غ ي جائز مسلما فهو الكافر على أن لا أحدا المسلمين لأحد يقول على نعلم أن أن أن حقهم ومن من في فهو كفر كفر شخصا بعينه اللهم إ ل ا ان يحكي أ ف ع ا ل ه م فيظن السامع لذلك انه كفرهم و ق بقوله ي وليس د كذلك ولا يخفى ما جرى من الصحابه ة رضي ا ل ل عنهم كقولهم في مالك بن الدختم إ ن ه منافق لا يحب الله ورسوله فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قال أ ل ا تراه قال لا إ ل ه إ ل ا الله فقال الله ورسوله أ ع ل م فإن نرى وقد ج ه ه ونصيحته ن ل م ا ف ي النبي صلى الله عليه يبتغي ن فإن الله حرم على النار من فقال قال ق الله الله لا إله إلا الله الله صلى وسلم على إله بذلك وجه و حرم قال بعض العلماء إ ن ذلك الرجل كان من اهل بدر ومن المعلوم أ ن الخوارج طعنوا على ولاه الامر وكفروا علي ا ومن قاتل معه من ا ل ص ح ا ب ة وغيرهم ر الأمر والبشارة معروف ه الله عليه وسلم الأمر بقتالهم والبشارة بمن قاتلهم كما هو م وسلم بمن كما والمسانيد ولما وقد والسنن قيل تبت النبي تابت عن لعلي الصحيحين ا صلى في أ ك ف فقال من الكفر فره من وكلام ذ ر ن ا ا أ ح د الواردة ي في ث الخوارج لطال الجواب ا ل و ك العلماء على الحديث المتقدم ذكره قال النووي في شرح مسلم ومن دعا رجلا بالكفر أ و قال عدو الله وليس كذلك إ ل الا حار ع ي ه ه ذ مما عده بعض العلماء من المشكلات فإن مذهب عده بعض فإن حار ل ي ك ف المسلم ا ل م ب عليه ا ا ص ي ك ق ت ل والزنا و ف تأويل المستحل رجعت ت أوجه أحدها أنه محمول على والثاني الحديث عليه ي على معناه م ع ص وحسبك ا ا ل ل ث ث أنه م م المكفرين للمؤمنين وهذا ضعيف لأن الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون من المحققون المعاصي ملخصا ما رحمه من المحققون و الخوارج وهذا الأكثرون الخوارج يكفرون والرابع يؤول النووي الأكثرون الخوارج يكفرون و ل على لأن الصحيح الذي قاله الأكثرون المحققون أن الخوارج لا إلى الكفر لأن الكفر إلى الله الصحيح الذي قاله لا ضعيف ببدعتهم انتهى فانظر حكاه بريد أن أنه أن أن ح بهذا الامام إ م فمن تأمل أ ح و ل الصحابة رضي الله رضي ه ع ن عرف الخطأ من الصواب من لكن الآفات العلم من أعظم الآفات عدم العلم وفساد, القصد وهما آفة الأكثرين وفساد الدين ق ص وهما ا آفة ل أ ك ث ر و ف س ا د ا ل د ي ن نسأل الله ا ل ع ا ف ي ة في الدنيا والاخره آ خ ر ة فمن ل حمل هذا المسكين على التمويه على جهلة الناس في أمر دينهم والإلباس فمن ذلك قوله ذ هذا ي وتشكيكهم في دينهم في أمر فمن آ و ر ق ت فرحم اللهم رأى قال الحق وبه صدع فالحق فالجواب رأى الحق أحق اللهم تأمل ما تقدم من قال قال الجواب وبه يتبع صدع أي ف إ ن الحق بحمد الله فيه ظاهر ف إ ن كان طالب حق وجده و إ ل ا فقد قامت عليه ا ل ح ج ة وانزاحت الشبهه عمن أ ر ا د البيان ووفق لفهم العلم و ا ل إ ي م ا ن والله مستعان فعسى فإن في كفر فهو الكافر يمنع عنه موانع وأسلاب مسلما الله الهداية الضلالة والغراية هذا الرجل قد قال بمقالة الخوارج وهو لا يدري وذلك في قوله وهو أن ومن يدري قد وبيانه فيما أ س ل ف ن ا ه من كلام النووي رحمه الله من أ ن مذهب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة عدم التكفير بالذنوب وهذا يكثرونه الذنوب وقد عرفت تأويلهم للحديث وأن الأخذ بالضواهر المخالفة لأصول ومعالي والتابعون وعلماء الأمة وهو رأي الخوارج هذا أنه فأهل هذا رحمه الله الذنب بذلك ذنب الأخذ بالكفر أحدا قال الإسلام كافر السنة لا المخالفة السنة الصحابة الأمة كما قال الألامة بن القيم رحمه الله تعالى لي بشبه خوارج قد فلقدر حق للحديث حكم صحيح مرتكب مسلم من بن على لأن في عرفت رأي شعر أن بالذنب ت أ والمقصود ي ل ب ا حسبان و ل ه نصوص ر ا فهمها فأتوا من التقصير في العرفان هم خالفوا نصا يفهموا التوفيق بالإحسان خالفتموا المنصوص بالشبه التي هي فكرة الإنسان ا في في هي هم مثله من لم لكنكم لنص ل ق ص فكرة الإنسان والمقصود بيان حال صاحب ا ل و ر ق ة و أ ن ه قال بقول الخوارج المخالف لما عليه أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فكفر المسلمين بدعوى الدعاه لالتين اختلقه او أ تلقاه من ممن لا ي ع ت م د علي ه ولا ي ر ا و ل في ا ل أ خ ب ا ر علي ه وقد تقدم ق و ل ه في ا ل ه ج ر ة أ ن ه ملازم وطنه مع ما ع م يقع في ه من, من الظلم والفساد أ ن ه هو المهاجر الصابر وقد عرفت أ ن ه عكس ا ق س ا ل ح ق ي ق ة وخالف الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل ف ط ر ة ا ل س ل ي م ة و ا ل ع ق و ل ا ل ص ح ي ح ة و أ ن ك ر ما هو م ع ص و م من الدين ب ا ل ض ر و ر ة وقوله مشار إ ل ي ه ومن ل الباطنية ل ا إ س عجيب ي امر ل ا ح هذا الرجل وامثاله ممن انتصب للتدريس بلا علم و ع ف ت ى من غير اجازه ولا فهم ان منهم من يصرح بتدريس تكفير أهل لا إله إلا الله لا إلا علما وهذا ع ودعوة م ل ا و ج ا ا عباد الأوثان لا د بكونهم يكفرون وهم يقولون لا إله إلا الله إلا منهم في غ ا ي ة التناقض والفساد و م خ ا ل ف ة الكتاب و ا ل س ن ة و إ ج م ا ع ا ل أ م ة وهذا شر من قول الخوارز كما لا يخفى على أ و ل ي البصائر وقد اشر فيما تقدم إ ل ى حاله و أ ن ه لا يدري ما يقول ولا يدري أ ن ه لا يدري فلو سكت لكان يسعنا السكوت عنه والحمد لله رب العالمين رب الذي الذي فيه في قوة في الفراغ من نسخ هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل ع ظ ي تتمكن من تلك الشبهه التي م ك ن من تلك الشبكه التي تتمكن من تلك الشبكه ا ل م ي تتمكن من تلك الشريط ا ل ي ت ت م ك م ا ل ف ق ي ر إ ل ى الله ع ب د ن عبد ا ل ع ر ي ز بن فوزان غفر ا ل ل ه ل ه و ل و ا ل د ي ه و م ش ا ي خ ه و إ خ و ا ن ي ا ل م س ل م ي ن و ث ب ت ه ع ل ى د ي ن ا ل إ س ل ا م م ن ض من في س ل ك أ و ل ي ط التي تتمكن من تلك ا ل ش ر ي ا ل ح م ا م و ص ل ا ل ل ه ع ل ى خ ا ت م ك ن من تلك ا ل م ر س ل ي ن وقائد ا ل غ ر ا ل م ح ت ت ي ن ن ب ي ن ا محمد و ع ل ى آله وصحبه تلك ا ل ي ن ا ن ت ه ى ا ن ت ه ى الشريط ارشاد ل ل ث ا ا ن ي ي و أ خ من كتاب إ ر طالب الهدى لما يباعد عن الردى ت أ ل ي ف الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب قرأه عليكم أحمد بن صالح المرشد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله عليكم عليكم صالح والسلام بن